الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله الرحمن الرحيم هل يجب تأخير الحلق عن الذابح أم يجوز التقديم عليكم السلام والمشهور وجوب التأخير على نحو الوجوب الشرطي بمعنى أنه لو قدمه على الذابح لم يقع حلقا مأمورا به وذهب بعض الاعلام الى ان الوجوب تعبدي ماحضر بحيث لو حلقا قبل الذابح متعمدان فقد عصى بمخالفة الأمر إلا أنه وقع ما أتى به مصداقا للمامور به والكلام فعلا في أدلة من قال بالوجوب الشرطي وهي عدة وجوه الوجه الأول التمسك بالايات ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإن مقتضى إطلاقها اعتبار الترتيب بينهما حتى في حال الجهل والنسيان فضلان عن حال العمد والالتفات وورود الآيات في المحصور. فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لا يوجب اختصاصها بالمحصور بقرينات استشهاد الإمام عليه السلام بها في موثق عمار لوظيفة المختار باب تسعة وثلاثين من أبواب الذابح حديث ثمانية سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح ويعيد الموسي لأن الله تعالى يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الوجه الثاني الروايه نفسها التي قراناها وهي موثق عمار فانها دليل على اعتبار الترتيب تكليفان ووضعان بين الحلق والذاب وقد أشكل على الاستدلال بها في كتاب تعاليق مبسوطة بأنه لو أن الأمر الوارد فيها أمر بالتقصير كأن قال يذبح ويقصر أو كان الأمر فيها امرا بالحلق بعد وجود الشعر كأن يقول يذبح ويعيد الحلق عند وفرة شعره فحينئذ تنعقد لها دلاله على اعتبار الترتيب ولكن المفروض أن الأمر فيها أمر بإعادة الموس وإعادة الموس ليس حلقا فإذا لم يكن حلقان فكيف يستفاد من الأمر به اعتبار الترتيب بل لعله أمر تعبدي في نفسه لا أن هناك اشتراطا للترتيب بين الحلق والذابح ويلاحظ عليه أن إعادة الموسي مرتبة من مراتب الحلق عرفان فبما انها درجه من الحلق بنظر العرف فالامر بالاعاده ارشاد الى الشرطيه الا وهي شرطيه الترتيب لا أنه مجرد أمر تعبدي فإن هذا خلاف الظاهر جدا الوجه الثالث مما استدل به على اعتبار الترتيب قال يحالق نوع من الحد إنه لا محالة، لا محالة نت من الشعر موجود. بعد ليلة واحدة، بعد بعد بعد ليلة واحدة أو بعد نصف ساعة خلوا ليلة واحدة. هو ذبح يعني تمام لولا حلقة ثم ذبح ثم التفت الشارع قال لرجع. العرفه يعني مو بهالمقدار العرف يقول خو يعني شنو هذا الشارع اللي يقول بس حرك الموس على رأسه معناه شنو يفهم العرف أنه شنو أن المولى يريد الحلق ولو بهذه الصورة وإلا يكون ال... وإلا يكون الأمر بنظر العرف امرا لاغيا يعني يعني ما يحتمل الأمر التعبدي يعني العرف بما هو عرف ما يحتمل أنه هناك مثلا ملاك وغرب في مرور الموسى على الصلعه أدخل العرف لا يحتمل هذا فلا محال العرف إذا التفت إلى أن الأمر بإمرار الموسى لغون في نفسه لأنه لا يحتمل أنه ذو ملاك في نفسه فلا محال يستفيد منه أنه هذه الدرجة الصورية من الحالقة مطلوبة وهذا يعني الإرشاد إلى الشرطية أمره وهي أمر هذا أمر الأنزع ملأنزع هذا الأصلح هذا شنو له؟ ما يخالف انا اقبل تأييدكم لكن بوجه علميا ما شنو بلد ما يصير اذا سقطناها تم الاشكال امر تعبدي المشكل يقول هذا امر تعبدي اذا لازم ترجعوا للعرف العرف يقول لا احتمل الامر التعبدي انا بوجداني بارتكاز العرفي لا احتمل ان امرار الموسى ذو غرض في نفسه ما احتمل لازم يحتاج لهذه المقدمة الارتكازيه العرف لانه يقول لا احتمل ان يكون الامر بالامرار ذا غرض في نفسه لذلك الامرار درجة من الحال ولو كانت درجة صورية فالامر به إرشاد إلى بقاء الشرطية لا احنا ما نتكلم في عالم الملاك نتكلم في الاستظهار هل العرف يستظهر أن لهذا الأمر أن لهذا المأمور به خصوصية أم لا إذا العرف لا يقول أنا لا لا أحد ذلك فلا يستظهر الأمر التعبد هذا كلامه قام في مقام الاستظهار وليس في مقام استكشاف الملاك مع قطع النظر عن الظهور على أي حال أنا سلم لمن سأل مطلوب محل لأننا في مقام الاستظهار نحن نعتمد على الارتكاز العرفي كقرينة على الاستظهار لا نعتمد على الارتكاز العرفي كتحديد ما هو ال... ملاك الواقع في علم الله لا نعلم ما هو يقومون هذا الشيخ الوجه الثالث مقتضى مفهوم الشرط في صحيح سعيد الأعرج باب واحد من ابواب رمي جمرة العقبه حديث واحد قال فان لم يكن عليهن يعني على النساء فان لم يكن عليهن ذبحون فلياخذنا من شعورهن ويقصرنا فان مقتضى مفهوم الشرط انه لو كان عليهن ذبحون فليس لهن التقصير ومقتضى اطلاق المفهوم ثبوت الشرطية في تمام الحالات ولكن قد يتأمل في الاستناد للمفهوم بأنه مضافا لمنع القول بمفهوم الشرط على بعض المباني يعني. أن مقتضى مفهوم الشرط في المقام عدم وجوب التقصير عند عدم الذبح لا عدم مشروعيته لانه قال ان لم يكن عليهن ذبح فلياخذن يعني فيجب التقصير ان لم يكن عليهن ذبح فيجب التقصير ومقتضى مفهوم الشر انه ان لم يكن عليهن ذبح لم يجب التقصير لأنه لم يشرع التقصير كي يستفاد من ذلك اعتبار الترتيب بينهما فغاية مفهوم الشرط لو سلم اعتبار الترتيب بين وجوب التقصير وبين الذبح لا بين أصل التقصير وبينه هذا الذاب صار واضح الكلام الآية, الآية الآية الآية الآية الآية الآية تتكلم عن الرواية تتكلم عن شو عن الوجوب تقول إن لم يكن عليهن ذبحون فليقصر يعني فيجب عليهن التقصير مختبى مفهوم الشر إن لم يكن عليه النذب إنك عفواً إن كان فلا يجب التفسير. ما من له مكان بيان أصل وجود التفسير. معذور التفسير واضح. ده فيقول الوقت له بعد بعد الذات. ما من بيان هذا الشيء. وإن يعلم اللي يسأل أن أصل التفسير واضح. يعني هنا ليس أمر في في الرواية ماكو أمر. ده من جانب وقتي ومحلي يعني. ده من جانب التفسير لذلك هو استخدام التفسير. شو النظرة التقديم؟ ما يعني ما يعني إنه يقدم يقدم هل لهن قصرنا ما بعد؟ بعد حاضر. ولكن فيه أن الرواية في مقام بيان الترخيص في تقصير النساء ليلا وليست في مقام الامر والإلزام فكأن محصل الرواية أن النساء إن لم يكن عليهن ذبحون فلهن أن يقصرن ليلا ومقتضى مفهومها أنه إن كان عليهن ذبحون فليس لهن التقصير إذن فحيث إن المنظور في الرواية في قوله فليقصرنا الترخيص في التقصير ليلان لا الامر به وبالتالي فالاستدلال بمفهوم الشرط على عدمه مشروعيه التقصير قبل الذابح بحث تامون ما هذا كلامكم شيخنا ما هذا كلامكم لا قلت ليلا او نهار خبري سيكون روايه ورد ليلا لا جاي بين الترخيص ليلا بعد هو يريد ان يبين انه لا يشرع لهن التقصير ليلا الا اذا لم يكن عليهن النذف واللا التقصير وفتهن نهار بعد حال إحنا أيدناكم بعدين تبطلوهم ولازم <تصفيق> ادري يعني الترتيب في الترخيص في التقصير لا ليلا لا يا لا ما لا لا لا لا الوجه الرابع التمسك بالمدلول المطابقي لمعتبرة عمر بن يزيد حديث واحد باب واحد من ابواب الحدث هذا هم جمع عمر هم يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام إذا ذبحت اضحيتك فحلق رأسك فإن ظاهرها الإرشاد إلى الشرطية الترتيب بينهما الوجه الخامس وهذا الوجه الخامس هو محلل يعني البحث بين الأعلى التمسك بصحيح جميل باب تسعة وثلاثين من أبواب رمي جمرة العقباء حديث أربعة ابواب الذبح قال لي وثلاثين، نفس الشيء نعم ايش تبغى سيدي حديث 4 صحيح من ابواب الذبح مو ابواب رمي عن جميل بن دراج قال سالته ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه بدو عرف ذاك الوقت شعرفهم فقال لا حرج ووجه الاستدلال بها على اشتراط الترتيب بين الحلق والذابح قراء ثلاث الأولى التعبير بلا ينبغي حيث قال فلم يتركوا شيئا ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه بتقريب أن ظاهر لا ينبغي هو الإلزام للمرجوحية بلحاظ أن المدلول الأولي للا ينبغي هو عدم التيسر حيث قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يتيسر ولا يقع وقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له بمعنى أنه لا يمكن تكوينه، فحيث إن لا ينبغي بحسب ما دلولها الأولي عبارة عن عدم التيسر وعدم التمكن، فإذا استعملت في موارد التشريع كانت ظاهرة. في الإلزام وعدم مشروعية الوقوع فما اشتهر لدى البعض من ظهور لا ينبغي في الكراهه إنما هو ظهور حادث ويؤيد أن المراد الجدي بلا ينبغي هنا في المقام الوجوب استثناء فرض النسيان حيث قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيان فلو لم تكن فلو لم يكن المراد بها الإلزام لكان استثناء صورة النسيان غير عرفيين إذن فهذه القرينة على أن على دلالة الرواية وظهورها في وجوب الترتيب بين القوى والذاب نعم بل بمقتضى الجمع بين صدرها وذيلها يكون ذكريا شرطا ذكريا القرينه الثانية ان ظاهر سياق الروايه حيث ان محط السؤال هو السؤال عمن طاف قبل ان يحلق فاستشهد عليه السلام في مقام الجواب عن هذا السؤال بما ورد عن النبي في من حلق قبل أن يذبح وظاهر السياق أن الترتيب المعتبر بين الحلق والذبح هو الترتيب معتبر بين الجنوب بين الحلق والطواف حيث انهما وردا في سياق واحد وقد علمنا بعده نصوص ان الترتيب المعتبر بين الطواف والحلق وضعي بمعنى عدم وقوع الطواف صحيحا شنو قبل الحلق فكذلك الأمر بين الحلق والذاب فمن تلك النصوص صحيح علي بن يقطين باب أربع من أبواب الحلق حديث واحد سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك فقال لا باس به لا بأس به يعني ليس عليه كفارة يقصر ويطوف يعني يريد يرجع يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيئين إذن فمقتضى اعتبار الترتيب وضعا بين الطواف والحلق اعتباره بين الحلق والذبح بمقتضى ورودهما في سياق واحد القرينة الثالثة إن ظاهر الروايه أن المرتكز لدى المسلمين وأصحاب النبي هو اعتبار الترتيب وإلا لو لم يكن المرتكز ذلك لما وقع السؤال منهم عن صحة تقديم ما ينبغي تأخيره فبما أن ظاهر الرواية كون المرتكز ذلك فمقتضى عدم رجعه صلى الله عليه وآله عما هو المرتكز وإنما حكم بالاجزاء في صورة العارض هو شنو هو اعتبار الترتيب بسيط يعني شيء طبيعي شلون طبيعي ما فهمت يعني هم الان اخذون ان المسلمين في ذلك الوقت كانوا يعلمون بوجوب الترتيب مالك الحال إنه الرواة تقول إنه قدّم ما ما لا ينبغي أن يقدم. ملي يعني في عذر. إلا إلا مع النسيان فهذه هذه الناس يقولونهم أنهم عالمين في الأدب الحقا. يعني هم هم ما أول مرة أول ما جاهم هم ما طلبوا وقدموا ما عادوا الواحد يسأل معنا أنه في ذهنه أنه يعتبر ترتيب ولا ليش يسأل؟ إذا هو في ذهنه أن هذا عادي قدم له أخر إذا أني ماذا يسأل والله ترى أنا قدمت ما ينبغي. تأخيرا أخرت ما ينبغي تقديم السؤال ظاهرا في أن المرتكز لديه هو اعتبار الترتيب إنما يقول أنا خالفت هذا الترتيب لعذر من الأعذار شنو حكمي هذا ظاهر الرواية لأنه سؤال عن أصل الترتيب لأنه سؤال عن أصل الترتيب لا ونسو ونسو بعد العمل دائما في كلهم هالشيء كلهم الناس علموا بعدين واحد وقف على راجل ما ايها الناس هذا خلاف الضره بالارض بعضنا غيرهم من المسلمين تختلف عن قالت فأتاه أناس فسألوه عن تأخير ما عفوا عن تقديم ما ينبغي يعني ما حط سؤالهم كان هو أننا قدمنا ما ينبغي تأخير لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سواء قبل لا بعد لا لا لا لا لا لا لا سواءاً علم قبل حين العمل وما ما ملتفت أو علم بعد العمل عليه حال ارتكز لديهم قبل السؤال من النبي أنه مما ينبغي منه ينبغي تأخيره. لا بين المكلفين واحد, واحد يعني العمل هذا على أنه يعني لا على الاستدلال أو الاستناد عفواً؟ لهذه القرينه كما في تعاليق مبسوطه بان ظاهر الروايه ترددهم في اعتبار الترتيب وعدمه ولاجل ترددهم في اعتبار الترتيب وعدمه نشأ لديهم السؤال عن صحة عملهم فإنه لو كان الترتيب معتبرا لكان عملهم فاسدان وإلا فلا فلا ظهور في مجرد السؤال عن كون المرتكاز اعتبار الترتيب بل لعل منشأ السؤال هو احتمال اعتبار الترتيب بين الأمرين ولو لأجل رؤية علية الصحابة مثلا ملتزمين بال بالترتيب وحينئذ فمقتضى اطلاق الرواية وهي قوله لا حرج صحة العمال حتى في فرض العامد، فضلا عن فرض الجهل والنسيان حيث ان مصب السؤال فيها هو أصل اعتبار الترتيب ولكن ما افاداه خلاف الظاهر فان ظاهر قول الراوي ما تركوا شيئا ينبغي تاخيره إلا قدموه أن من سؤالهم هو مركوزية ومعلومية اعتبار الترتيب فالسؤال عما وقع من المخالفة وليس السؤال عن أصلي اعتبار الترتيب وبالتالي فقوله لا حرج مثاده إمضاء ما وقع لكونه وقع عن عذر وليس مثاده عدم اعتبار الترتيب فتأمال والحمد لله